قل للذين آمنوا يغفر للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما ليجزي قوما بما كانوا يكسبون من عمى الصالح فلنفسه ومن أساء عليها ثم إلى ربكم ترجعون ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم عن نبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من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 شيء وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض فالله ولي المتقين هذا بصر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يغلمون